119. فيها كتب قيمة 110. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 111. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفان 119. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة 110. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر